هُوَ الَّذِي قَسَّمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صوركم وإليه يَععلمماَا في السَّماواتِ وَالأَرضِ وَيَعلم ماَا تُسِرونَ وَماَا تُعلِنون واللَّهُ عَم بذات الصّدور أَلَمْ يأتِكُم نَبَاءُ الذيينَ كَفَر مِ قَبلِلوا فَذَاقُوا وَبالَا أَمرِمْ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمرِهِم وَلَهُم عذاَاب أَلين ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا العظيم ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ, أولئك أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فيها وبئس ما أَصَابَ من مصيبَة إللاا بِذن الل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فان توليتم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 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ إ هم المُفِْحون إ تُقرِب اللهه قَرضًا حَسَنَي يضائِفهُ لَم وَيَغْفِ لَكم, لكم واللههُ شَكُور الحَليم عَالِمُ الغَيب والالشَّهادَة العزيز الحكم